ثم إلدنا مرسلون وما علينا إلا الغلال مريم قالوا إن تطيرنا بكم لإن لم تجزاهوا لا أرهمنكم ولا يمسلنكم من عدى المريم قالوا صائركم معكم أن يذكرتم بأن يذكركم المسجدون وجاء المرسل دينة رجل يسعى قال يقوم سبع المرسلين سبع من لا الله يسألكم حجرا وهم مرسلين وَمَا لِيَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ مَضَرَنِينَ لَإِلَيَا يَتُبْرَعُونَ لِلَعَبُرِينَ الْآيَاتِ الْمَرِيمَةِ الأمثال يضربها الشخص سبحانه وتعالى لأن يضر العبرة وكذلك الأمثال للناس وما يعقلها إلا العالمون وقد تكون الأمثال المقصود بها تجلية الغامض فأشياء تكون معقولة ليؤمن الله أن يشخصها في الصور المحسوسة فيطلب أمثال الله ومن الأمثال بالأمثال تصبح الأقوال. فلما كانت حال هذه القصة أو حال مشركين شبيهة بحال ما يكتب هذه القصة ذكر الله والإله والعبد. وننتعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه كان يواجه يواجه الحرب الضروريه كان يواجه المعانده والتكذيب والمعارضه والمعاكسه والحرب الشعواء فكان يهددهم صلى الله عليه وسلم بالعذاب جاء لينقذهم جاء ليسعدهم وليسعدهم لكنهم ما ارادوا سبحان الله فالله ضرب لهم اذن لهم يصعدهم فقال عز وجل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية أصحاب القرية يعني أصحاب القرية مصيرهم كيف صار فكانوا يقول لهم مصير هؤلاء سيكون مصيرهم أجل ما جرى على المثل يجرى على المثل نفس الخط فهؤلاء دمرهم الله وأبادهم وسحقهم وأسكت أنفاسهم لماذا للنفس الموقف الذي تقفونه مع لله الله فهؤلاء معرض لله الله فقرض رملهم مثلا اصحاب القرية المهم يعني الله لهذه القرية هذه رسولين أول مرة فدعوا وحاولوا إقتناعهم وما فعلوا وما نجحوا في ذلك فأرسل الله الثالث لقوي الاثنين فنفس الطريق وفي النهاية هددوهم هددوهم بالعذاب وبالرجم هذا ووعد مش ربنا قرر له مصطيه ما بيكون لان وعده سبحان الله من كان يعرض ويعاند اشرس الله عليهم هذا هذا ماضي موت الاولاد القحط قله المزروعات الفيضانات الرياح المتمركه كهذا الذي مرت فيه. في فرنسا واودت بحياه الكثير هم يقروا خمسين فمنتم الحقيقة لأنه تشكل العالم بعدهم يتشكلون فيه قتف الأودس بالآلاب هو عادة الله عز وجل ينتقل من قوم ظلموا أنفسهم قالوا تطيرنا بكم يعني هذه الكوارث التي فينا منها بيشؤمشهم لأن العدس الجاي يتطيرون يتطيرونه يشوف طير يعود يعطي كل هذا, إيه؟ هذا نحس يتشأمي ويتقز نفسه منه حتى إذا كان يريد الاسلام على شيء يرجع لنلتقيه في الطريق وقد يتطير بشخص وقد يتطير بمكان او بزمان يوم الاربعاء عشرات بادئ سبحان الله يتطيرون بالازمنه والامكنه فهذه عاده جاهلين فقالوا قد طيرنا بكم انتم منحوسون يعني هذه كوارث الناس بنا بسبب ما جئتم انتم كنا في حل وكنا في امان وكنا في اطمئنان وكنا في حياه رغيده سعيده لما جئتم انتم سلط علينا ما سلط أن أزموا يهنّح اذهبوا عنه نتطيرنا بكم لإن لم تنسوه لنرجو من نفسه ولا يتبرج من عذب العليم غني عندكم العذاب الذي لا عذاب بالله قلت ما يعمل الآن المسلمين يتم المسلم ويعمل القط القط في السروعة والقط حريفه ما يطمئ الإنسان ويتم هذا القط مش غالي كمسل هذا الإنسان القط في السروعة شفر الله العظيم او به ويدخل على سبع مختلف جائع يجمعونه مزة ويدخلون ويدخلونه رجل عليه. اش يعمل نسعر الله ولا يمثلنكم منها علامة اش قال جواب النصر قالوا طائركم معكم من انفسكم من داخلكم لا من خارجكم اهل الجوارد وهذه المصائب النزيلة بكم من من انفسكم من معاملتكم، من سيركم من أخلاقكم، من كسبكم انزوا المبتاعيذ بكم إذا كنت الخير منك وإذا بكيت الشر منك انسي الخير وانسي جب الشر الله ساتب الصاح إذا عملت مع الله الخير واستقمت على الطريق المستقيم والله الله يعطيك الخير وإذا كنت يعني نعس وخالص وحرام وعاند الله يعطيك عليك ما لا صلاة في وفي مالك وفي أولادك وفي كل مغيو غفلك كل شيء محالك وأقل ما يكون يسلط عليك القلق والحيرة ونضطران لا راح ما فيه نوم ما فيه أكل ولا شبه كل شيء موضبرا ولا ما في أمر ليش شيء انسوا قالوا طائركم معك هذه المصائب النزيلة بكم هي منيكم نابعة من داخل من أنفسكم المباسر من ايدكم إذا بغيتم الخير بيتكم بغيتم الشر بيتكم هل كده تشوف حتى جموع الناس والسبون لاننا ذكرناكم لاننا اردنا سعادتهم وارضنا اكمالهم وارضنا ان تفوزوا بالدنيا والاخره وتكونوا سعداء في ظاهر ان يكرمكم ويعزكم ويرفع قدركم فاهمينكم جموع دول سعداء يريدون أن يكونوا أولياء من الله يعني قطرونهم ويربر شأنهم ويكونوا مع بلاياء والمرسلين والشهداء والصالحين وثم يهينوه ويذلوه ويخزوه ويسيقونه بأنه عميل بأنه يريد قلب الدين بأنه يريد أو إيش دا ما شاء الله, ما شاء الله. ما شاء الله. بلى صدقا يصدقون سبحان الله كان واحد كنا خارج المدينه كما قلنا في الدرس السابق لانه لما ارادوا دخول المدينه لقوا رجلا رجل سبحان الله كان من امرهما كان اظهروا له المعجزات وامنوا سبحان الله واصبح داعيا في حيه لما وصله الخبر بان هؤلاء القوم يعذبون لانه ربطوهم وسجنوهم وضربوهم ورقصوهم وارادوا قتلهم لما وصله الخبر واذا به يجري إنها مسؤولية الله احتالى قصة هذا الرجل وجاء رجل وجاء من أقصى المدينة بعيد بعيد لما وصله الخبر جاء ليش يريد تغيير المنجد فكل مؤمن مؤمن مسؤول عما يقع وما عم يجري لابد أن تؤدي رسالتك لابد أن تقوم بمهمتك لك وظيفة عندك مسؤولية إن أديتها فذاك إلا سيعاقبك الله وسيقعك عظم عبد المخدر لابو. جاء من أقصى المدينة رجل وقال هذه النجلة تدل على أن الرجل كان له قدر كان له قدر عظيم لو شان جليل عند الله الرجل عظيم ميزان الله رجل جاء من أقصى المدينة رجل لأن في الاسلوب العربي هذا اللغة رجل يدل على أن هذا الرجل ليس عاليا كان رجلا يعني ليس, ليس كالرجال كان يجمع فيه ما يفترق بغيره كأنه أمه جاء يطلب أوضاع المدينة جاء رجل هذا من ناحية البلاغية قرأوا التفسير لكي تعرفوا اقرأوا البلاغة رجل ملجن ما ذكر لرجل رجولة فروصية شجاعة قوة امام رجل. جاء من اقصى لدينا. جاء يسعى. يجب. كان لا يحبوه شيء ولا يحبوه شيء. جاء ليش? هل يريد تجارة? صفقة تجارية? فائدة دنيوية? يريد زعامه يريد الحصول على شيء? لا. ليش يريد? الموت في زمان. لان المؤمن بان نفسه لله يريد السنه السوري يريد تسليم السوري خلاص جاء للموت جاء لا ولكنها السنه من أقصى المدينة السنه قال يا قوم السنه السنه يا قوم أنتم مني وأنا منكم وأعز ما يبقى الانسان نصيحة لاهله ودوين يا قوم انتم القوم يعني والله ما أخونكم أنا أنصحكم اتسبعوا المرسلين انظروا هؤلاء أرسلهم الله الدعوة هذه التي عندهم والتي وجهوها وجاءوا بها مهما عندها إنها والله رسالة وصالح الأرض والسماء اتسبعوا المرسلين ثم ما هناك مانع أبدا لأن يعوق بينكم وبين التبعي؟ التبعي من لا يسألكم أجرا؟ اللي يجي ويعمل دعوه ويقول أخوكم يريد إيش الركوع؟ يريد أن يشتري أرضا؟ يريد أن يبني دار؟ يريد أن يقيم أسبوعا؟ يريد أن يؤسس كده يريد لا؟ اتبعوا من من لا يسالكم اجرا لان هذه الدعوه عباده لله والعباده ينبغي ان تقدم ابتغاء وجه الله ابتغاء رضا الله الاجر عنده اما الدنيا كلها ثانيه والداعي يريد اجرا لا ينقضي ولا ينمحي ولا يزول ولا يفنى بل يبيد ولا, ولا يفطر على اجره إلا الا الله الذي خلقها اما الخلق كلهم عجز وهذه كانت دعوه تفوزهم كذا بساعدن المرسلين او كذا بس كذا بقوم نوح المرسلين إن قال لهم أخوه نوح ألا تذكرون إني لو رسول أمين فاتسق الله وأطيعون ثم وما أثَبَت معلوماً ما أثَبَت كذا بساعدن المرسلين إن قال لهم أخوه مهذن ألا تذكرون إني لو رسول أمين فاتسق الله وأطيعون وما أثَبَت معلوماً كذب سمود المرسلين إن خلهم اخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتساقوا الله وأطيعون وما أساعد معنى كذبت كتب أصحابه كذب أصحابه لكذب المرسلين إن قال له شعير ألا تتقون لكم رسول فاتساق الله وأطيعون وما هذه دارة رسول اتساعدوا من لا يسألكم أجل اللي يقول أرجوع الشيخ شيخ شيخ طريقه شيخ صغير يريد ايش الجمع الشهري ولا الاسبوعي ولا السنوي ولا كل ما يزور يجمعه وين افعل ايام يعني يقال له من فرنسا وجمعته في جلسه واحده جمعت الكليات يدور شيخ طريقه وهو حاله سلوكه أعماله كله هتدلوها انحرام والدليل مقيم في اوروبا ماذا يفعل في اوروبا أنا بريد ممن أقام بين أول مجردين وقلوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم يا إخوان اتسبيعوا, اتسبيعوا من لا يسألوا من أجر وسن رسول الله يقول وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر إلا الموده في القربة راعوا القراءة قراضة منكم وإلكم أقربائي أنا أريد لكم الشر أبدا فرار قرار لا تلوني يعني منكم ورد صحة لكم ورد إيقادكم وإسعادكم فكذلك هنا الثديون من لا يجد يجري البرلمان لا في التجارة في سيارة يريد لا ما يريد شيء يريد زعامة يريد مسؤول أترشيحه زخيف عليه وتطلع إيش يعني كرماني لا الثامرو من لا يسألونه هذا الذي لا يريد شيئا يقحم نفسه بالعذاب نفسه بالموت هذا على صدقه هاي واحد الثامعو من لا يسألون أجر ثم وهم مصدقون لا إلا إلا ما كان يعرف طريق لهداية يقول هم مصدقون ليش هم مصدقون لأن دعوة مصدق على أن الطريق لهداية وإلههم مصدقون لأن الاعمال سبحان الله أو كل ما يرون إليه يأمرون به العقل الحظيم والعقل الصادق سبحان الله والعقل السليم يحكم بحزنه لأنه لا يدعو إلا إلى الحزن ولا ينفلون ويهيون إلا من السيء من القبيح فهم يأمرون بالخير وإنهون عن الشر اذا هذا هذا دليل على صدقه ممسى وهم أستل ثم كانوا قالوا له وأنت تعبد ما من يدعونه إلاه أنت تؤمن بما يؤمن النبي فادعونه إليه أقول قال لهم وما لي لا أعبد الذي فطرني فضربني سبحان الله من الذي يعبد الذي فطر فطر السماوات والارضان فطرها بمعنى انه انشاها وكونها من غير سبب مثال ما كانت ثم كونها مين من لا شيء من وين كانت اما الاخلاص هذا ايه خلق هذه ايه من شجر من خشب خشب فيه كان شجرة وشجره من صنعها مو بيجيها اليس كذلك وهذا ايه من ماده ارضيه فجعل شيء من لا شيء جعل شيئا لي شيء ان الله يجعله شيئا لا شيء فالانسان هذا ما كان يكون اشكو خلقه الله حقيقه من الارض ولكن ذلك المعنى الروحي من نفقت فيه من روحي هذا علو فالانسان مش دوي. أرضي ارضي فالأرض فالارض يتغذى من الارض جسدها من الارض سالته تخاطر ومشاهده وصوب كذا الحبوب والخضار والفواكه تتغذى به والروح تتغذى من مصدرها من أصلها من علوها وكتابها وسنه نبيها صلى الله عليه وسلم وعي السماء فإذا جاءت هذه ستكون حيرة خلق، تترى ما تزمعين ما تزمعين ابدا الا بذكر الله فتسمعينكم لنت السقوة وتتقدم من فوق من اعلاه ومسترثة هنا فلهذا اخواني يقول وما لي لا اعبد الذي فطرني فطرني فالمعبود كله هو والباطل والخالق يا ايها الناس عبدوا ربكم ربكم اولا هو رباطكم رب اجسامكم ويريد تربيه ارواحكم وانزل لكم كتابا الربويه وانزل لكم الرسول المربي هو الرب المربي الموجد المربي هو احمر والمؤمن لا يربيه الا ربه وخالقه اعبدوا رضاكم الذي على قدر أي بقدرته اوجدكم بقدرته ورضاكم بنعمه الأرضية والأرضية رضاكم بجهبه ججة رضا من الأرض الضفية والعلم والروح ترضى من فوق وهو قرصه فالحضر هذا؟ ومن لي الذي فاطنا لي إذا كتعرفش واحد أناس يخلق أجهده غير بعض الجهد هذه الكرة كرة المن من الذي يقودها من الذي يسيرها من اللي يسمي الليل والنهار من يسمي الليل والنهار هو سبحانه فهو المعرفة من أسسها و... يعني و... وزودها بكل ما تحتاجه حيث للنسان هو سبحانه طبعا. وملك ومالي لأعبد الذي فطرن ثم يقول وإليه تُغطرون هنا قضية قاعدة يسميها العلماء بالاستخدام شو الاستخدام يحذف شيئا ويقول عليه شيء يحذف من الأول شيء يدل عليه الآخر ويحذف من الآخر شيء يدل عليه الأول فهنا كان أقول وما لي لا أحد الذي فطرني وفطركم وإليه أرجع وإليه ترجعون فطرني وفطركم حذف فطرني أنا يدل عليه وإلي أرجع وإلي يرجع حذف أرجع لأن إلي يرجع يدل عليه فحذف من الأول ما يدل عليه الثاني وحذف من الثاني ما يدل عليه الأول فكان يقول أعبد الله يقلع. وما لي لأعبد الذي فطرني وفطركم اذا فطرني هي وحدة أنت ما فطرت؟ لا يعبد وهو الذي وهو الذي نحني له ونسجد له ونركع له لا ننحني الا من فاطر الا من خالق هذا خلق الله هذه معبودات كل من الشرطه فاروني ان خلق الذين من دونه ويجبرون من خلق شيئا جميع الأنبياء مرسلون خلقوا شيئا جميع انبيائهم الصالحين خلقوا شيئا اذا خلقوا شيئا نعبدهم اذن هم الخالق الله يرزقكم ومن الياء العقد الذي فطرني ثم واليه ترجع لينا اليه اليه واحدة من نرجع جميعا وإليه ترجعون ترجع ماذا نرجع جميعا اليه ليش ليجازينا على اداء شكر الفطره شكر شكر لانه بما انه الخالق هو الرازق لابد ان يشكر وان لا يكفر لابد ان يطاع وان لا يعصى ليش؟ لأنه غالب فإليه نرجع ليش؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحزن وإليه تفجعون ثم زاد وقال أستخذ من دونه كيف؟ بعيد كل البعد هذا السنهام إنجاني يعني ينكر على من يستخذ من دونه آلهة أنا هو الفاطر وهذه الآلهة لا قدرة لها ولا مكان ما عندما كان حتى تشفع وما عند قدره حتى يذقع ما يمكن ان الذي ينفع هو من الله الذي من؟ الذي يعطي من والذي يمنع من والذي يدفع من والذي يشفع من الذي يشبع من؟, من الله وما لي الا اخذ الذي اس من دونه اله غير الرحمان غفور الرحمن اسمها الرحمن ليش لانه احد الكون كله لانه اقام هذا الكون على ايش على صفه الرحمة الرحمن على العرش استوى استوى على اعظم مخلوقاته باعظم صفاته وهي الرحمه فالرحمه ذاتيه وفعليه من شان يشغل الرحمه ااستخدم بدون من الرحمن ويترن هذا الرحمن الذي خلق الكون كله ليرحمه وخلقنا ليرحمنا او يعذبنا واش الله خلقنا نعمس باش يشعل جهنن ويتسن فيه يتفرج هذا الأخلق لا ليش خلقنا وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعيدون وإذا عبدوه أشجزاء هؤلاء رؤية الله السكن في جوار الله القرب من الله رحمة الله بنات دار دار نعيم أستسها وزخرفها وكون فيها من نعم الله عليه، ثم أقام مأذوبة فيها بهداوة، ثم كتب رسالة وارسل أعظم رسول بأعظم رسالة دعوة دعوة لله الله فكل الجن في كل الناس يدخلون الجنة لأنهم عندهم دعوة إلا من الذي ما بقاشي السجن، ما بقاش رامه، ما بقاش يحضر مأذوبات الله. ومأدب صلى الله عليه وسلم والرسالة الكتاب ومرسلت من هو هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستجيب ومن نستجيب تجي من نستجيب اللي ما بغى أشهر الله اللي ما بغى الكرامة أشهر صوت لإعانة والذر ما شخص الله إذا الإخواني ويقول وما لي يا ربز أقصى من دنيا اله إن الرحمن وبيضر اذا اراد سبحانه وتعالى ان يضرك واش فيها يدفع عنك هذا إذا أبغى الله إفقارك أبغى الله امراضك أبغى الله أن يبتر بك في أحد يحرر له بندانك ولو تجمع العالم العليوس فيك يحرر له بندانك هو الله ليس قوي وإن يمسسك الله بضر بضر صغرة أو ضرب در لكي رفزيق نمسعك وان يمسسك الله بضر فلا كاشك له الا در وإيه يريد جمي خير فلرده لطبعه فهو الذي يفعله هؤلاء الكل متخطئ الرأس والله ما يستطيع ابدا ان يرضى عن رأس النبي نعم عوام رحمة الله والكشر كل من في السهاوات والأرس إلا آسى الرحمن يوم يجمع الله الرسل كلهم كل واحد يقول ايه نفسي نفسي نفسي نفسي الكل يعترف والكل يخاف والكل يرزعي سبحان الله ما قدر الله حتى ما قدر الله ما عرف الله والأرض جميعا تبدو من أيام السنوات مقياس يبين والله أكبر الكون كله على عظم حجمه وعلى اتساع في يد الله سبحانه وتعالى كل حد الجوانب الصغيرة في يا أحد من كبار من رضي الله عنه و عظم بصول الله يا إذن لا تطيعني عني شفاعتهم شيئا ولا يُتِذُون لا يُتِذُون بمعنى لا قدرة لهم ولا تطيعني عني شفاعتهم شيئا يعني الله متربي ليش؟ ما مكانتهم؟ ماذا مكانتهم؟ أعبدوا هؤلاء يقول من دون الله إذا دخلوا الملائكة المتربي والانبياء المرسلين والأولياء الصالحين كل الاجرام الثانويه بعلومه وكل شرح خلاص كل شيء بره النيه اذا اذا صرت عباده الخالق الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع ها الدافع الشافع ايش كيف ها لا النيه اذا لفي الله ثم قال لهم انيه امنت بربكم فاسمعوا تسمعوا يقول لهم عندكم ربكم يجب أن تعبدوه الذي خلقكم والذي رزقكم والذي ربكم ما عندكم ارباب اخرى ما عندكم الهه لا ليست فلانه لا في شيء الا لا في احد عندكم ربكم اسمعوا اني امنت بربكم والمرسخ هذا هو الذي ينبغي ان يعبد واني امنج بهامته بي. موجود وامنج بعظمته وامنج باحدانيته وامنج بقدرته وامنج برسله يا امنج يا اسمعوا كلامي والله إني انصحكم اسمعوني وافعلوا ما شئتم به فاسمعوني استجيبوا اسمعون ما نسمعوا تقبلوا واستجيبوا سمع الله محمدنا سمع الله الرحميده هذا هذه يعني جمله معناه طلب معناها يا رب يا رب استجب يا رب اسمع اسمع من يحمدك، استجب، حمده، واقبل منه يا رب سمع الله من هي يا رب السجن من يحمده، ومن ايش ومن ومن عليه هل ما تسمعون يعني تستجيبون استجيبوا فاسمعوا الله تعالى فعلوه، أخذوه، اخذوه اخذوه ورقصوه ودربوه واهانوه وركلوا وفي النهاية نشروه ولهذا يقول رضو الله إذن الله أسمى المجاة رضي الله عنه يشكله يقول ادعونا يا رسول الله اننا نعذب في مكة ادعو لنا استنصر لنا ثم يقول الله عليه الصلاه والسلام والله ان من كان قبلكم يوتى له بالإنشار من فرق رصيه من فرق رصيه الى أخمس قدميه ويوثى بأمشاب من حديث يعني فينشب ما دون عضمه ولحمه وعصبه ينشب والله يردوه ذلك عندي يحبر له عمره ويوثى يطعمه ويوثى بالملاشياء نعم لما قتلوه أشقاله الله عز وجنه خلق الجنة كيف؟ الجنة سبحان الله فالحياة الإخواني الموت هو مات ولكن ما فلا انتهى الجنه بل هذه الموت نقله من حياه الذنب الى حياه الكرامه من حياه الاهانه الى حياه العلم من حياه إيش الفناء الى حياه البقاء من حياه الكبر والقلق والحيره والتدرب الى حياه التمرين الى حياه السعاده الابديه من حياه الدير الى حياة الواسعه ما شاء الله حياة الكرام حياة العزة قيلة بظل الجميع فالذي مات في سبيل الله لا نقول مات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ايه اخوات اياك ما يكون ام تقولوا ميز لا حشان قروب شهيد جعل نفسه ودمه وحياته شهاده على صدق هذه الدعوة وصدق هذه العقيده وصدق هذا الدين شهاده ما هي شهاده لسانيه بل شهاده عمليه كانه يقول للعالم انظروا ها انا اشهد وها انا البي مطالب ربي وهذه اعلم شهاده على صدق الدعوة اذا الشهيد اخواني سبحان الله الشهيد انسقط من حياه الى حياة ادنى الى حياه ارقى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا مجرد حسبان مجرد حسبان ضم لا الحسبان ممنوع ولا تحسبن ايه مجرد ضم ظلم ماذا اقول نعم ادخل الجنه قال الله الحوال أشقال يا ليس قومي يعلمون ما نسي قومه سبحان الله صاحب القلب الطيب والنفس الطاهرة هم قتلوه رفسوه نشروه عذبوه أهلوه وهو أشق الان يا ليس قومي يعلمون يا ليس يعلمون يعلمون حالي الآن إلى أين انتقلت قلتوا؟ ليه شيء على لا علوم؟ لآمنوا مذلي لوحدوا مذلي لعبدوا الله مذلي لأطاعوا ربهم مذلي لغيروا منكر مذلي لقدموا أنفسهم ضحية لله مذلي فهو إخواني سبحان الله نارى سبحانه الله صحابة بير صحابة رسول الله أرسلهم سبحانه رسالة سريح فقدتلوهم وذنبكوهم عن آخر كانوا مجموعة أبيدوا لما أجربهم الله واحفظ ضيافتهم قالوا قالوا مطلبوا قالوا مطلبوا طلب واحد ما هو قالوا يا رب أن يبلغ قومنا ان يبلغ قوم... قومنا ما نحن فيه من الكرامه من يخبرهم يا رب قال انا, أنا ابلغهم رسالتكم فانزل الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم احياء ولكن بين احياء في الاخره الاخر لا عندكم في الضيافه هذه الأندية والله سكسن في ماء الزهر قبل أن تذهب أرضه عند ربهم يرزقون باستمرار بكل كفاه هو سبنا صالح فالنعمة مادية وعقلية صالحه بما أذن الله بالله مجتيم وتجمل بالله فكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفون ماذا يفعل قومه به في مكة يعني تكذبوه عرضوه حاربوه وفي النهاية امروا على قسله لولا نفت الله ولولا النجام التي كتبها الله له مباصل كان من المتهين كان من المنحونة ولما تقوى وجاء لفتح ملكة يعني مكة كلها على بس هو اصحاب الزنسلت فيه رفت, به. رفت به. سبحانه الله وما رجاح أشعبك وأصبحوا أمامه سبحان الله كالأغنام ممكن أن يذبحوا واحد والآخر ولو حق وثم قالوا له وهم كالأغنام في الليله البطيرة قال لهم ما تظنون اني فاعل بكم قال والله يا سيدي كريم وابن والأخو كريم قال اذهبوا فأنتم التلقاء انتم تلومون خلاص ليسا من دخل خارج علي ابي سفيان لانه كبير فينا جل شيخ قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن دخل داره فبابا ومن دخل بيت الله الحرام الكل في امان الله سبحانه انتم التلقاء صاحب القلب الكريم القلب الرحيم القلب العطوف القلب الشفيع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله انت لهم لنثلك له. ولو كنت فضلا غليظ القلب هذا صوت هذا ذبح هذا اضرب هذا صوتك خلاص لن تضرب حركه فاعف عنه واستغفر له ما شاء الله سبحان الله هكذا يبردك بالدعوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نوح الف سنه الا خمسين عاما وهو في الدعوة وفي هذه المدة كلها وهو يعذب حتى خرسوا اصلا انه كانوا يضربونه و.. الدو يسير ويجرهم يجرون والدو يسير ويقول يقول أش يقول الله مالكم لا الله فطمنهم الله فصلهم بدل ولا تد تصرف من أحدها. لا أش يقول الله صبر لقومي الله صبر لقومي قومي لا يعلم ما يعرفوني رسوله والله لا يعرفوني ما لا تعرفين لا هكذا الدعاء ينبغي أن يكون <تصفيق> دعاء وداعي سبحان الله احنا نقول من راس والك الراس والكراس المؤمن كل المؤمن داع مسل الداع سنة سفطة بينه وبينه الداع إنما يريد إيش إلى متى يسل الداع ينتظر الحيحة ينتظر النداء ولذلك نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الجهاد أو في أسس بدر خاضية يقول فلت وعطني فلت سبحان الله يا ريح الجنة ربي لا إله إلا الله هذا الصحابه رسول الله بلال من اليمن يونس من حاله والمسكين كذا الى اخره ولا بد يقول غدا ان القى محمدا محمد صبح سبحان برق كيف مرضتكم يا فتى لا انصرع غدا ان القى احبه محمد الوحيد لا إله إلا الله هذا المهم. إذا قلت في الجنة قال لي سلمي على من بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين أصبح مع من مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين سبحان الله ومع مع الملائكة المكرمين مكرم من خلقه لله أوفاه مكرم. يا ليت قومي يعلمون وباصنع لكم بما هنا استفهاميه يا ليت قومي يعلمون بما غفر ليربي تعلمون بما غفر ليربي بالإيمان بالتوحيد بالدعوه لله بالجهاد في سبيل الله بالامر بالقعود نعم بالسمات في سبيل الله بالقوه الايمانيه خذ ما اتيناه بدوره نحن ايماننا مزلزل زلزل ايمان مريض ايمان حق منهج فوق. من في حول؟ لا خذ الكتاب بقوة سموة رجولة فحولة يالك لكم يعلمون بما غفر لربي وجعاني لكم التالي قال الله عز وجل بينا نهايتها وقال وما أنزلنا جات إيش النجدة الرضانية لأن الله حريف رحان الله فيه رحيم يترف الأمر لذي السنة ابتعى عرض جارك سبحان الله عندما يبدلون أهل التوحيد وهم دعوة الإسلامية يبدلون جهدهم ويعني يمشون حسب استطاعتهم حينما تضيق الأمور وتتلهم وينقض الجزء على الحق وينقض البعض على الإيمان يعني اقتضاء الصقور حين ذاك ستدخل النجدة ربانية. فستدخلوا الكوة الى إيها فقال الله عز وجل لما مسوا رسول الله ولما فعلوا ما فعلوا بأولياء الله ماذا فعل الله أبحانه قال وما أنزلنا على قومه من دعو من دونه. ما كان في حاجة إلى أن أرسل وفدا من مستوى نعال يرقصه جبريل في كائل لا الله كان أهلا من هذا الكبير لاهل واحد. ثم ثانيا يقول علماء هذه من خصائص رسول الله هذه تركها لي لحاق الأنبياء والمرسلين سيد المرسلين وهو النبي عليه الصلاة والسلام لأن نرى في الحديث أن النبي من الأنبياء أو من الرسل جاءت الملائكة من فوق سبع سماوات أو من السماوات الأولى والثانية لتساعد في بجهل أو بحرة عينه إلا لرسل الله فجاءت يوم الظالم جاءت الملائكة وفوت من الملائكة جوج قوية ودجج باستلاح جاءت يا قصوها جبريل ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني بطن ان من الملائكه في غردبي أو غردبي غردبي المتتابعين يعني قول الوحد الأول والوحد الثاني ما جاءت يا نفسك وعدك لا تذكره وما جعله جعل الله هذا الإيدات إلا بشره وإلا كان الله عز وجل قادر ان يدمرهم بجانب واقل فعل بالرياح بالزلزال بالامطار الطفليه ولكن سبحان الله أراد باشاره المؤمنين مع رسول الله اراد ان يبشرهم فاراهم الملائكه تقاتل معهم السلوك وكذلك في غزوه احد في النهايه انزل الله الملائكه الا يريدون يمددت مربكم ثلاثة ألاف ملايكة من ذنين بلأيوا تصبروا تتقروا ويأتيكم من قولهم هذا يمددت مربكم لخمسة من الملايكة مستضروا من ذنين علينا شي يقول أن يمددت مربكم لذنين قلنا الله عز وجل هنا قال ما في حاجة الى ان ارسل ملايكة للقضاء على أولا المجنبين أو أمر من هذا الشفعة يا رب قال وما انزلنا على قومه من بحثه من من السماء وما كنا منزلهم ما كان الامر يتطلب هل السمع التي كانت الا صيحه واحده فاذا هم حملوا فقد ارسلت جبريل جاء الى باب المدينه وصاح فيهم صيحه واحده ام اسكت أنفاسة. وسموه خامدين كان فإذا هم خامدون يكأن النار كانوا نار يبلغ النار وشتعله فأطمد الله الأسرى وتطهرت الأرض من المجرمين إن كانت الله صيحة واحده فإذا هم إذا إذا فجائية وإذا يفاجئ من كان حاضرا استسأله أستوي أم من كان حاضرا أو فإذا هم خالد قال الله يا حسره هل الله يتحسر لا الله لا يتحسر ولكن كان يقول من راى احوالهم انها والله مقصفه انها والله بائسه لان سبحان الله كانت الفرصه سانحه ليربحوا لينجحوا ليفلحوا ولكن ماذا ما, ما نفع إن كان فرض بص... يحق رفعه على ذلك ما يدين رجل إلا كانوا به سنه يأتي إيش ليتملي ويسعدهم ويرفعهم يأتي لرفع قدرهم وإعلان شأنهم يأتي لي هلكوا إيه... ليكونوا لتو... ليس الجنة ولا أيها لأن الرسالة شو مهمتها؟ مش هي إجيك يا أصي هي إجيك لسنت الجنة الجنة ما يدخلها إلا الطيبون سيفهم الكلون من الذي يطيب من طابت عقيدته بلا اله الا الله وحده طابت اخلاقه طابت معاملاته طابت عباداته طابت حياته كل شيء كل شيء طيب فيه اصبح طيبا معدا لسكن الجنه كذا ولا لا يدخلها القسط والمجرمون يدخلها الكفار والمشركون يدخلها المنافقون لا لا يدخلها إلا الطيب لا يسكن الجنة إلا للطيب فالرسالات جاءت لإعداد الناس لسكن الجنة ليكون في جوارها هذه موجة وإن الله غني عن عبادتنا غني عن طاعتنا غني عن صلاتنا غني عن صومنا غني عن حسننا عن كل شيء إن أحسنتم أحسنتم لأنجزتم وإن أساءتم فلا الله أراد إكرامنا أراد إسعادنا، أراد الإنعام علينا، أراد رفع قدرنا، إلى شيء؟ من شاء من طلبه، اللي يبغى نامس. اذا قال الله عزوجلنا يا حسره على الناس، ما يتم الرسول إلا كانوا فيه السذيج، ما يتم الرسول إلا كانوا فيه السذيج. ألم يروا كما ألقينا من قبل من بره أنهم إليه ترجعون؟ كم, كم, عرفه. كم من قرون مضت اهلكها الله وابدده واضمره ونساها ليه اذا كذبت الرسل عارضت الانبياء حاربت شرائع الله رفضت كتاب الله رفضت حكم الله العالم كله يعرف الحق ويعرف تلك الامم الذين دمروا وابيدوا ليه لانه حاربوا رسالتنا ويعرفون كون ان هذا والله على كله يعرف اليهوديه والنصرانيه والمجوسيه والشيعيه وكل النحل والملل يعرفون ان الرساله الحق من عند الله وما عارضوها وحاربوها لان كانوا يعرفون الحق إنه العناد انهم جحود وانتم لا تمرون عليهم مصبحين وليل يعرفون خمقات، يعرفون خمثمون يعرفون يعرفون يعقوا يعرفون أنهم, أنهم ضمنوا وغميتوا لأنهم كذبوا وما أفى الله عز وجل هل لم يروا كما لسنا قبلهم من قرون أنهم بليتا يرجعون ارجعش لي حفظ اللي مشارش يرجع علش ما ارجعش في سجن مرضوط وإن كل لما جميع الذين محضروا كالجميع ممن حضر من المحضر كل إن شاء الله سيكون في قبضنا إن ربك لك في والله ما ضمن اللي كيف لك والله ما ما يشين عند الله ويربطه ويربطه ربطه لعنه ينتهيك على ما فت ويربطه, ويربطه, ويربطه الصغير والكبير إن كنه تطميرك وحاسب عليك وإن كل لما جميعا لبنا وصمت قليل كل لا على هذا هذه إن شاء الله إذا تت فرصة ناتي إليه اللهم وفقنا جميعا بما يحضر ويالذاء سبحانه الله وعزوك أشهد الله لا إله أخصص إليك سبحانه ربك ربك ربك سعر بيسيمون وسلام على المسخين الحمد لله رب العالمين